الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم هذه, يقدم لكم, لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد حدثنا وقفنا البارحه عند الحديث يعني الصحابه وعن ان منهجهم وان طريقتهم وان فهمهم للدين هو الذي ارتضاه الله عز وجل صحيح صحيح وذكرنا في ذلك مجموعه اسباب تحت عنوان لماذا فهم الصحابة صحيح أن لا ما طيب ما هي هذه الـ الـ الـ النقاط التي ذكرناها لماذا فهم الصحابة لأنهم حضروا التنزيل وأدركوا الوحي ففهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده لأن الله ابتدى فهمهم. وزكاه بل وامر بابتداءه وحث على ذلك ومدحه والذين جاءوا والذين رضي الله عنه ورضي عنه ثالثا نعم ما كان لهم من الأعمال إلا الانشغال بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقواله فلم تكن لديهم علوم كثيرة إنما حدثوا أنفسهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وبذلك أحسن التلقي وأحسن الفهم صحة المنهج العلمي عند الصحابه في الاعتقاد والفهم، نعم الطعن فيهم من الطعن في أصول الدين والملة لأنهم هم الذين نقلوا رسول الله بل ونقلوا حتى القرآن لأن القرآن إنما ورد إلينا عن طريق الرواية وهم في أعلى الرواية نعم طيب بعد هذا الكلام الحديث عن الصحابة دائما الشيخ والسلام سيدنا رحمه الله عنده قاعدة لطيفه يقول في منهاج السنة النبوية معاوية ابن أبي سفيان ستر لأصحاب محمد من وقع فيه تجرأ على غيره وهذا الكلام كلام لطيف، لأن بعض الناس لا يستطيع أن على أبي بكر ولا عمر ولا على كبار الصحابة، وقد يظهر الرفض والتشيع، لكن من السهل أن يطعن في معاوية، بل ومن السهل أن يقبل أهل السنة بالمفهوم العام للسنة أن يقبل الطعن في معاوية. ذلك قال. شيخ الإسلام هذه المقولة اللطيفة معاوية ستر لاصحاب محمد الستر هو الستار التي توضع على الباب من وقع فيه وقع في غيره قال وهو خال المؤمنين معاوية يعتبر من خال لمن لأنه أخو رمله بنت ابي سفيان ام حبيبه رضي الله عنها طيب. يقول الشيخ ابن تيميه رحمه الله ومعاويه اثنى عليه كبار الصحابه وما اظنهم انهم اثنوا عليه تملقا اثنى عليه سعد ابن ابي وقاص واثنى عليه ابن عمر وأثنى عليه عبد الله بن عبد بل كان عبد الله بن المبارك يرفض أن يقارن بين معاوية وبين عمر بن عبد العزيز لأنه يرى أن عمر لا يبلغ مبلغ معاوية فكفى معاوية الصحبة يعني حتى إذا خللوا أيهما أفضل من أسف الشريء ذاتي معاوية تعن فيه ومعاوية شوية صورته يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة اللبوية بمناسبة في فترة من الفترات كنت قد استمتعت بكتاب منهاج السنة اللبوية وأراه من الكتب الفكرية البناءة التي تبني الإنسان في المنهج بناء حقيقيا يقول رحمه الله تعالى ومعاوية بن أبي سفيان حكم أربعين سنة أربعين سنه هو يحكم وخال وكان اهل الشام يحبونه ورسول الله يقول خير ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم فمعاويه كان عنده من الحلم بل معاويه لا أقبل أحدا أن يطعن فيه بعد إذ أثنى ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحة لمعاويه اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب نتهى الكلام اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب قال وهذا من, من اللطيف الذي سوف نأتيه هنا في منهج اهل السنه والجماعه ابن سينا هذا عجيب يا, يا, يا اخوان يقول في منهاج السنه النبويه يقول ولقد اختلف قتال علي لاهل الجمل والصفين من جهه وللخوارج من جهه يعني قاتل علي رضي الله عنه ثلاث مرات قاتل عائشه وطلحه والزبير في معركة الجمل وقاتل معاوية وعمر بن العاص وعبد الله بن عمر بن عاص والمغيرة بن شعبة وبقية الصحابة من أهل الشام في الصفين وقاتل في النهروان الخوارج قال شوف التتبر هذا قالت يا أخوة الاسلام واختلف قتال معاوية لأهل قتال علي الله عنه لأهل الجمل ولأهل, ولأهل صفين فقد كان لا يجهز على جريحهم ولا يثبي نساءهم ولا يغنم أموالهم ويصلي على موتاهم في مع موتاهم ولكنه ما كان يفعل هذا مع الخوارج لأنه كان يقاتل الخوارج قتال عقيدة ويقاتل أهل الجمل والصفين قتال اجتهاد أهل الماضح على الماضح، واضح على الماضح. يعني أهل الجمل إذا وجد الجريح لا يتم قتله، لكن إذا وجد في الجواء في الخوارج جريحا قتله، لأنه يمتثل قول رسول الله اقتلوهم، فان في قتلهم لمن قتلهم أجر في قتال الخوارج أجر، لكن في قتال أهل الجمل وصفين إنما هو قتال اجتهاد. فلم يكن يخالف اهل الزمن ولا في الدين في اصول الدين ولا في قواعد المله ولكنه خار خالف الخوارج خلاف دين وعقيده وهذا من المسائل المهمه واسمحوا لي ان ان أن ان اقول ان معاويه رضي الله عنه والحديث في البخاري قاد جيش معركه الصواري وهو اول جيش ركب البحر قال دع النبي عليه الصلاه والسلام بان اول جيش يركب البحر من امته اوجب الجنه ودخلوها وكان الجيش قائده معاويه يقول الشيخ حسام تيميه أتدخلون الجيش كله وتستثون قائده قائد جيش المسلمين أول جيش يركب البحر من أمته أو يركبون عرض البحر وفي رواية سبج البحر أوجب الجنة وبالتالي شوف يا إخوان حتى عمر بن العص الذي يوصف بأنه من أهل الخباسة وبأنه من أهل الدسائس كما يصوره بعض الناس قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاب من صالح رجال قريش الحديث في الفصلة الصحيحة عمر بن العاص من صالح رجال قريش ولذلك تسمعون فيما وقع من الفتن بين الصحابة وهذا يحتاج إلى منهج واول منهج ان تعرف انها فتن ولذلك ترى كيف قوه منهج اهل السنه في انهم يمسكون عما تجرى بين الاسلوب يمسكون عما تجرى بين الاسلوب بين الصحابه الا ان يقولوا خيرا لكن لا يخوضون لانها فتنه اصلا والفتنه تلتبس فيها الامور ولا تظهر فيها الحقائق لانها فتنه اصلا كونها كونهم سموها فتنه دل على ذلك فتنه القتال بين وطبعا اخواني هذه نقطه مهمه جدا لانها بدايه تكون الفرق المنحرفه في الاسلام يعني الخوارج هم اول الفرق ظهورا نبتوا وظهروا اول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراه والتطاول على العلماء واهل الفضل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل والله هذه قسمة ما أريد بها واتحضرها ذو الخوي سورة الثين فقالت يخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وبل وجد ذو السديا ذو السديا وذو السديا رجل يداه قصيرة كأنها سدف أو كأنها أو فيها ضخامة مع قصرها كأنها سدف لما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج ووجد زد من جملة القتلى وكانت هذه علامتهم خر لله ساجدا طيب وقعت قصة التحكيم التي أسر خرجت منها الخوارج قصة التحكيم. طيب سوف أقول كلاما. ماذا تعرفون عن قصة التحكيم؟ يعني كيف وقع التحكيم؟ الرواية تعرفونها في قصة التحكيم. كيف وقع التحكيم؟ نعم. كل من الفريقين جعل نائبا. علي قدمه ابا موسى نعم ومعاويه قدمه عمرو بن العاص قدم عمرو عمر ابا موسى لسنه نعم نعم هذه القصه صحيح لكنها باطله قصه التحكيم بهذه الطريقه باطله وأنا متأكد أن بعض الناس سيضب لأن هذا الذي درينا عليه منذ صغرنا بل وجدناه في مناهج تعليمنا بل هو المستقر في اذهان كثير من الناس وللاسف الشديد هذه القصة بهذه الطريقه باطلة من ستة أوجه وسوف أذكرها ال ال ال ال, ال, ال, ال بعض الناس يقول يا شيخ هذا وجدناه منذ أكنا صغار يا أخي آية ولا حديث هذا أوه. أنت قلت عليهم من أن كنت صغير آية ولا حديث أه؟ لا آية ولا حديث يا أخي إذا كانت الأحاديث بعضها صحيح صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضل تقصد القصة المختلقة هذه القصة قصة التحسين باطلة من أوجه الوقت الأول رواية قصة التحكيم في جميع الأسانيب عند جميع أهل, أهل السير القوة الطبري هو أول من نقل قصة التحكيم ومن بعده من جاء ابن كثير وغيره روايتها على لوط ابن مخنب ولوط ابن مخنف متفق على تضعيفه قال الذهبي فيه شيعي متحرق او محترق الذي روى قصة التحكيم الشيعة والرواية الأخرى من رواية سيف بن عمر وهو ضعيف بل كان أهل الحديث كالبخاري وغيره وأحمد يقولون عنه أنه كذاب يعني إذن قصة التحكيم من حيث السمت وردت عن طريق الوجه الأول أنه وردت من ما؟ لوط ابن مخنف ويكنى بأبي يحيى والثانيه في روايتين سيف بن عمر وكلاهما لا يعتمد عليه هذا من حيث السبت الوزن الثالث تظهر الروايه عمرو انه كذب وغش وتظهر أبا موسى وكأنه ساذج إن أتينا إلى عمرو ففي السلسلة الصحيحة يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمان عمرو بن العاص هذا حديث حديث من لا يطلق عن الهوى أسلم الناس وآمن من عمر بن العاص وإن المؤمن لا يكذب وإن المؤمن لا يكذب لم يفعل عمر هذا ولم يخدع ولم يكن مخادعا رضي الله تعالى عنه إنما هو البطل الهمام فاتح مصر وفلسطين أمره النبي على صحابة قبله في بعض الشرايا وهو حي أما أبو موسى كان من اعقل الناس واذكاهم ولم يكن ساذجا إن أبا موسى الأشعري كان من الاربعه الذين يفتون في مسجد رسول الله ورسول الله حي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الناس إذا لم يوجد في المسجد كانوا يستفتون أبا موسى الأشعري هذا الوجه الرابع الوجه الخامس في بطلان قصة التحكيم أن أن معاوية أصلا لم يدعي الحكمة وما نازع علي للحكمة إنما نازعه في القفاق من قتلة عثمان القفاق من قتلة من؟ من قتلة عثمان وبالتالي أصلا لم يكن هنالك حكم يتناقش فيه والمهم بذلك وهذا الوجه الثالث هو أن رواية التحكيم باسنادها الصحيح التي لم تنشر هي التي رواها الدار قطني رحمه الله تعالى وهي أن أنهم اتفقوا هذا الاتفاق اتفقوا على أن يبايح معاوية عليا بعد ستة أشهر اتفقوا على أن يبايع انظر إلى قصة التحسين الصحيحة وهذه أوردها أيضا القاضي أبو بكر بن العربي في العواصم من القواطم وأوردها الدار قطني من قبله انهم اتفقوا على أن يبايع معاوية يبيع معاوية بعد بعدكم لماذا قالوا وفي سته اشهر هذا البند الثاني في التحكيم اصل التحكيم كان ثلاثه البند الثاني في التحكيم ان ينسقيا في سته اشهر البند الثاني ان يخص علي من قتله عثمان والبند الثالث ان ينسقيا بعد سته اشهر للنظر فيما جرى وانصدت قصة التحكيم على هذا والدليل عليها أن معاوية غضب من عمر بن العاص قال لمن لم تجعل لي في الأمر نصيب في الحكم فقال له عمر كلمة مشهورة موجودة في كتب التاريخ خاصة في جباية الدار قصني وهي قوله إن الضجور قد تحتلب العلبة إن الضجور قد تحتلب العلبة أو, أو العلبة ولكن الصحيح العلبة وهي أن الناقة إذا كان الضجور لا تقف للحن فإنك إن حاولتها وتايستها يمكن أن تحتلب منها مقدار علبة وبالتالي أهل السلة والجماعة أقعد الناس في الحديث عن الصحابة لأنهم جوالون الصحابة جميعا لا يقدمون من الصحابة إلا من قدمه نص عرفت وبعد ذلك يمسكون عما تجر بين الصحابة إلا كهذا الكلام الذي قلناه لأجل تبرئتهم جميعا أما لو أردنا أن نقع في بعضهم وأن نطعن في بعضهم فإن هذا المقام فيه يطول واضح يا اخوان ولا ما واضح؟ هذا الكلام واضح الما واضح، ها؟ طيب. المصنف حفظه الله في هذا ال ال بعد حديث عن الصحابة تحدث المصنف من صفحة 93 الى صفحه 104 من صفحه 93 او 363 و90 الى 104 تحدث عن ثلاث محاور اساسيه ارجو هذه النقطه مهمه ان تركزوا معي فيها المحور الاول تحدث عن أحاديث الاستراحة وستفترق أمتي يريد أن يقول أن الاختلاف بدأ في امه النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عصر الصحابة إنه يعيش منكم منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم دلنا على العاطم من ذلك بقوله فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء من بعد تمسكوا بها وعبدوا عليها للنواجد والغريب هنا أن سنته تكفي أن سنته تكفي يعني لو قال عليكم بسنتي لكفى لأن سنته كافية لكنه مرتضى ذلك عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي ومن وسنة الخلفاء ويدل على ذلك وجوبة الأخذ بأقوالهم لذلك يقول ابن القيم رحمه الله إذا اختلف الصحابة ينذر أين الخلفاء الأربعة فالقول الراجح معهم. قال وإن اختلف الخلفاء فإنه لا يحدث قول بعدهم ويؤخذ بما ترجح لديك من أي القولين إذا اختلف الفقهاء إذا اختلف الخلفاء رضي الله تعالى عنهم طيب وهذا تحدثنا عنه الافتراء والفرق وكيف تكون الفرقه فرقه ضالة والمعايير التي وضعها اهل السنه للفرقه الضاله هذا تحدث عنه وما تحدثنا تحدثنا عنه البارحه النحر الثاني تحدث عن احاديث الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره طيب وهذه سوف نتحدث عنها عند التعريفات لكن حتى اختصر الزمن أقول في حديثنا إذا كان هنالك فرق هالكه واشترقت الامه وذم الله الاختلاف ذمه صح المصلح ذم الله الاختلاف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم صحيح الامر صحيح ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحوط وهكذا فانه زم الشرع الاختلاف و ثم الشرع بعد ذلك دل على الطائفه التي على الحق الطائفه المنصوره وهي كما قال عليه الصلاه والسلام أنها بالشام انها في الشام ويقول في بعض الروايات لا يزال اهل المغرب واهل الغرب اهل الغرب مقصود بهم غرب المدينه وهم الشام فشنو غرب شنو غرب المدينه صحيح صح منطقه يا اخوان ما تعرفوا بالنسبه للمدينه يعني اي شام تقصدون مثلا الشام كلها بما في ذلك سوريا ولبنان وفلسطين والاردن كل هذا بالنسبه لي للي للمعنى كلي للاتجاه كوي تقع غرب والعراق تقع شرق لذلك كان يقول أن منها الفتنة يعني كان يمدح أهل الغرب لما تسمع الغرب بعض يقول أهل الغرب معناها أوروبا صح يقول الحق مع أهل أوروبا هم الطائف المنصور غرب ولا ما غرب نحن نسميهم غرب لكن الغرب الذي كان يعنيه النبي صلى هو الشام احيانا يقول شام واحيانا يقول غرب ويريد بذلك الغرب الكلي يعني انا الان مثلا اين غرب بالنسبه لي كذا مش كده؟ اين الغرب الآن امام هنا غرب هنا غرب هنا غرب هنا, غرب. هنا غرب. يعني الغرب الطويل لذلك يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني امر القبلة امر مثلي اكيد تسقي الى مكة لكن اتجاهك الى مكة لا تستطيع تقول انا الان قصاد الشعب مباشرة انت قصاد جهة الكعبة انت قصاد شنو؟ جهة الكعبة عرفت؟ يعني ال ال ال ما بين المشرق والمغرب خبلة حتى لا يتشكش المسجل قبر القبلة يعني المين مثلا اذا كانت الخبلة الى الشرق مثلا في بعض البلاد او في بعض البلاد غربهم القبلة شتقع غربهم فالغرب كله يسمى شنو؟ يسمى قبلة وكذلك الشام كانت بالنسبة للمدينة شنو غرب بالنسبة للمدينة كانت شنو غرب إذا تحدث عن الشر اللوم هو شنو العراق، وبمناسبة شيخ الخلسان سيمية عنده تحليل عجيب تاريخي يقول انتصر أهل الشام في النهاية وآل الأمر إلى معاوية ليس لأن معاوية أفضل من علي هذا الاتفاق أهل السنة أن علي أفضل من معاوية هذا بالاتفاق ليس, في ليس عندهم خلاف في هذه المسألة إنما يقولون خلاف مع علي مع معاوية كان خلافا اجتهاديا لكن قال ابن تيميه لكن الذين كانوا مع معاوية كانوا أطوأ له والذين كانوا مع علي كانوا أكثر خلافا له فعلي أفضل من معاوية لكن قوم معاوية أهل الشام أفضل من أهل العراق لأنهم كانوا أهل فتن وهم الذين اختلفوا على علي وتفرقوا عليه وقاسلوه فيما بعد الخوارج وهم الذين يعني خذلوه وقانبوه حتى أن معاوية صعد المنبر وجمع أهل الشام وقال أشير علي قالوا القول ما تقول صعد علي من المنبر وجمع أهل العراق وقال أشير علي فتكلم الناس بكلام مختلف وضج المسجد فقال لهم أف أف زباب نار وتأوى وقال لهم بيت الشعر المشهور مسحته بدلت لهم نصحا من عرج اللي وفلم يستبين النصح إلا دحل غدي وقال لهم ما أسرعكم إلى خلاف وكلما خرج فيهم خارج تذلواه ثم بعد ذلك خذلواه ما أضعف يعني الالوق الوقت ذاته يعني مش يعني يعني هذا لا يعني أن العراق اليوم ااا يعني انه شر لا العراق الذي كان موجود في ذلك العصر كان فيه فتن, فتن كثيره جدا عرف؟ لكن الشام كان فيها استقرار وقوله عليه الصلاه والسلام ان الطائفه المنصورة بالشام لا يعني دوما يعني لشيخنا العلامه محمد بن صالح العثيمين مقوله لطيفه جدا في شرحه بالعقيده الواسطيه وهذا الكتاب يقرأ تقريبا صفحه 21 يقول رحمه الله والطائفة المنصورة ليست المنصورة ليست محصورة بزمان ولا مكان ولا عدد فإن طائفة فإن طائفة قد تكون منصورة في بلد لأنها نطرب بعض الدين وخالفت في نواحي وطائفه غيرها نطرت الدين في مكان آخر في نواحي وبمجموع الطائفتين يبقى الدين منصورا مضطرا الطائفة المنصورة يعني لو إذا قيل بالشام وهذا أيضا يقول في قضية مهمة يا إخوان الطائفة المنصورة بالشام يمكن يقول في آخر الزمان لأن الشام في آخر الزمان سوف تكون محور الصراع العالمي كما هو حاصل اليوم وبالتالي سوف يقود الدجال بيوسه أين في فلسطين وتيقتل الدجال أين في فلسطين وسينزل عيسى عليه السلام أين في سوريا عند المنارة البيضاء شرقي مدينة تسمونها دمشقا هكذا قال عليه الصلاة والسلام مع أنك تصورت الآن أن ينتصر الإسلام من تلك البلاد قد لا تتخيل هذا تقول للبلاد الآن تنصر من بلاد الحرمين أو كذا أو كذا لكن قال الشيخ لسان تيميه المبدأ في مكة والمنتهى في الشام في الملاحم وحتى في الحشر إلى أين يحشر الناس أرض المحشر. إلى الشأ ولذلك قال أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فمن المسجد الأقصى قال الشيخ لسام تيميه بدأ الدين وعند المسجد, من المسجد, من المسجد, المسجد الحرام بدأ الدين وعند المسجد الأقصى يزدهر الدين في آخر الزمان ولذلك قال يقاتلون يعني الذين هم القاتل في فلسطين قابضون على الجمر يقاتلون وتهدم بيوتهم ويشردون وفي لبنان وغيرها هذا بداية أن, أن, أن, أن يقود أن يقود هذه الحرب من هو أهل لها من أهل العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح للدين لأن النصر أيضا يتنزل بالاستقامة على الدين الصحيح وهكذا يأتي النصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ف هذا المحور الثاني المحور الثالث الذي ركز عليه المثنف وجوب لزوم الجماعة يعني لما وقع الخلاف أهل السنة والجماعة يذمونه وعندهم طائفة منصورة حتى شوف سبحان الله في الحديث الطائفة المنصورة قال لا يضرهم ولم يقل لا يؤذيهم لأن الأذى ثابت لكن الذنات لا يضرهم أما من حيث الأذى سيقع الأذى ما قال لا تزال طائفة من أمة لا يؤذيهم لا يضرهم الا سيقع ولكنه لا يضرهم ولا يفت في عرضهم لا يضرهم من خذلهم ممن معهم ولا من خالفهم من غيرهم من أهل البدع حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ثم بعد ذلك يلزمون الجماعه وتحديثه عن لزوم الجماعه يتحدث عن جماعه المسلمين وهنا يا اخوان ملمح مهم جدا من ملامح اهل السنه والجماعه انهم لا يخرجون على أئمة الجور ولا على الحكام الفتقة وبعض الناس يتهم المنهج السلفي بشيء من انواع الجبن والتخاذل وتهيئة أدواء وبيئات الاستبداد والطغيان السياسي يقولون لأنهم يستسلمون هم لا يستسلمون للمنكر أفضل ويوكرون المنكر ولا يقرونه لكنهم ينظرون إلى المصالح والمفاسد المترتبة على الخروج على الحكام لذلك هنا يقول بأن يعني صفحة 99 وصفحة مية وصفحة مية واحد أورد جميع الأحاديث التي تدل على لزوم جماعة المسلمين وعلى لزوم إمامهم بما في ذلك شوف يعني شيخ رسام تيمي عنده مقولة ذهبية يقول ستون عام تحت إمام جائر خير لناس من يوم بدون إمام ستون عام تحت ايمان جائر خير لناس من يوم من بدون إمام لقد يا إخوان لم ينهى أهل السنة عن الخروج عن الحكام نهى عن الخروج عن الحكام من هو اعلى وأجل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وعدد الأحاديث التي نهى فيها عن الخروج عن الحكام فوق العشرة أكثر من عشرة أحاديث دعسة من أهل السنة جبنا حكم علماء سلطان كما يسمونهم دعك منهم كيف تفعل بأحاديث رسول الله تضلوا بها عرض الحائف تقول قال هو ولكن لا أخذ بها أهل السبج لا يخرجون على الحكام لكن ماذا تفعل بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح مسلم؟ قال لا تخرج على ايمانك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك كيف تفعل بقوله سيكون من بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون قالوا ألا نلابدهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة إلا أن تروا منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان يا إخوان يعني من أين جاءوا السنة بهذا الفهم جاءوا به أولا من النصوص ثانيا من الواقع والتجارب يقول شيخ الإسلام ويقول نفس الكلام بألفاظ مختلفة وإن كان هناك تقارب في ألفاظهم يقول الشيخ الثاني نفس هذا الكلام ما, و... ما وقعت في الإسلام فتنة ولا أريق في الإسلام دم بمثل طبيعي هذا العصر هو الصبر على جول الأئمة وما وقعت فتن في الاسلام كبارها وصغارها الا لسد طبيع هذا القصر أهل السنة في هذا الباب راسخون جدا وانا احيلكم الى كتاب لطيف في هذا الباب اسمه رفع الاطاطين في حكم الاتصال بالصلاةين للسوكان رحمه الله رفع الاطاطين في حكم الاتصال بالسلاطين كيف يتعامل اهل السنه مع السلطان هذا باب عظيم اذكر مقوله لطيفه جدا للقاضي ابو عبد العربي في كتابه العواصم من القواصم قال ارادوا ان يطهروا الارض من خمر يزيد فاراقوا دمشتين اراد ان يفهر الارض من خمر يزيد فاراق دمشقيه يعني ان يبقى حكم وامن واستقرار خير من أن لا يكون حكم وإن أردت أن تعرف قيمة منهج أهل السنة اسأل كل عراقي عما يحصل في العراق اليوم كله له أفضل صدام حسين ولا أفضل ما الواقع اليوم يقول لك على بعثيته وضلاله أفضل صدام حسين واسأل كل صوماله قل له كيف بلادكم بعد سياد بر وهكذا وبالتالي هذا كلام من أرقى كلام أهل السنة بل أنا أقول هذه من قبلهم وليس من في حقهم والغريبة في رفع الأفاقين في حكم الاتصال بالسراطين سبحة 25 حكى السوكاني وقصه عجيبة قال رجل اتطرد السلطان وكان من أهل العلم والفضل وحكم السلطان على رجل بالقتل بدون سبب هذا من ظلمه قال فقال له العالم بالسلطان دع ليه قال فضربه حتى كسر يد المظلوم وهو لا يستحق ان يستمع فضلا أن يضرب قال الشوكاني كان مأجورا على كسره ليد هذا المظلوم لانه بكسر يده انجاه من القتل بالتالي يا إخوان بعض الناس يستهم العلماء أنا يقول علماء سلطان وعلماء هذا كلام فارغ هم أولا ينصحون السلطان لكن ينصحونه بأصول النصيحة في سنة من أراد من رأى من سلطانه شر فليقنوا به ومن أراد أن ينصحه فلينصح شر يأخذ ويكلمونه ويكلمونهم هكذا كان الشيخ باز وشيخ العثيمين لكن لا يكلمون الحاكم يقول نحن نصحنا الحاكم كانوا نصحوا لله ولم ينصحوا للناس أدبو التهيج السياسي والتفجير وال وال وال وال الاوضاع وهذا ليس من السنه بل بعض الناس قد يهيج ولا تكن له بدائي ولذلك ينبغي ان تفهم منهج احمد السنه والجماعه الفهم الصحيح بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا